وما أضللنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أن هو لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا تتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 نَيْرَ وَاسِعَ انْتَمِيد بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا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 بَلِ الْخُلْدُ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ